وان امنتم له قبل ان اذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلا سوف تعلمون لا اقطع ان ايديكم وارجلكم من خلاف ولا اصلبنكم